ويوفق من ما رزق لهم صروا وعلى نيت من قبل أي يأتي يوم من قبل أي لا بيعون فيه ولا خلال.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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّا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 في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه ربنا ليقيم الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم فاجعل من الناس تهوي إليهم وارزقهم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 قَبْنَا غُفِر لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَا اللَّهُ غَافِلًا عَن مَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّ ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر إنا سَيُومَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرَنَا إِلَى أَجْلِهِمْ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم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 تحسبا أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو ثقاب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وَدَرَجُونَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولي ذَرُ بِهِ وَلْيُنذَر بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ رأول الألباب الهندسة الصوتية والمكساج خالد إبراهيم